بسم الله الرحمن الرحيم الحقه ما الحقه وما أدراك ما الحقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فَأَمَّا ثَمُودَ فَأَهْلَكُوهُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوهُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسوم فترى القوم فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية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 فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكة دكة واحدة في يومئذ وقعت الواقعة وَشَقَّةِ السَّمَاءِ فَهِيَ يَوْمٌ إِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ إِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمٌ إِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَفَعَلْ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ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 فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كلوا وشربوا هنيئا كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخانية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِهِ يَا لِيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةِ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية ألك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحر على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ.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 وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَزْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ